يقول رحمه الله الإمام ابن تيمية في لاميته وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الاول آيات الصفات في كتاب الله عز وجل يجب إمرارها كما جاءت وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان امرارها كما جاءت لما جاءت له وليس المراد بالامرار التفويض وإنما المراد امرارها كما جاءت للمعاني التي جاءت لها بالفهم الصحيح فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله او صفة لله عز وجل نمرها كما جاءت اي للمعنى الذي جاءت له مبينين ذلكم المعنى فمثلا قول الله عز وجل وهو على كل شيء قدير قدير اسم لله عز شأنه من اسماء الله الحسنى دل على اثبات صفة القدرة صفه ذاتية ليك بعظمة الله وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل هذا معنى الإمرار إمرارها مع بيان ما دلت عليه من المعنى ومثل ذلك النصوص النبوية التي جاءت في باب الأسماء والصفات كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين إسما مئة إلا واحدة من احصاها دخل الجنة فيؤمن المؤمن بهذه الأسماء وليس المقصود منها الحصر أيضا وإنما لله أسماء حسنى استأثر بعلمها كما في الدعاء المأثور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 أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم على ذلك أئمة العلم من التابعين وأبناء التابعين من القرون المفضلة ومشاء على هذا الدرب أتباع الطائفة النادي المنصورة والمراد بالطراز الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول يعني يقول في هذا الباب باب الأسماء والصفات بما قال الله جل جلاله من إثبات الأسماء الحسنى آه نعم وأرد بعد البيت وارد عهدتها إلى نقالها واصونها عن كل ما يتقيله وأرد عهدتها أي جميع نصوص الصفات إلى نقالها يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات لأن الدين أخذ من الثقات عن الثقات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالثقات رواياتهم مقبولة وعلومهم منقولة وهم أهل الصواب ويجب صيانتها من التحريف والتأويل الباطل والتعطيل كما يجب ايضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال ممن ظلوا في هذا الباب ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل هذا دعاء على من يترك في الاستدلال سواء في هذا الباب باب الأسماء والصفات أو غيره يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله ويعمد إلى أقوال الرجال وفي قوله قال الأخطل يشير الى الذين حرفوا صفه الاستواء فسروا الاستواء وهم الاشاعره فمن فوقهم من المعتزله والجهمية فسروا الاستواء بالاستيلة اما الجهميه فنفت الصفه نفيا باثا والمعتزلة كذلك نفوا الصفات هم الذين اولوا تاويلا باطلا فقالوا في صفه الاستواء الرحمن على العرش استوى اي استولى واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول الاخطل النصراني بشر قد استوى على العراقي من غير سيف او دم مهراقي لذا اشار الى هذا البيت الامام ابن تيميه رحمه الله وخطأ من تمسك به واشتدل على أن الاستوى يفسر بالاستيلاء وعلى ذلك كلام العرب والاخطر النصراني ليس من العرب وليس من ال... ممن من يعتد بعربيتهم قالوا يفسر الاستوى بالاستيلاء بدليل قول الشاعر بشر قد استولى قد استوى بشر قد استوى على العراق أي استولى وتركوا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته طيب صلى الله عليكم ونفع بعلمكم يقول السائل عبر الشبكه من اليمن هل للعلماء تغيير المنكر باليد اذا كان عندهم القدره على ذلك ولا منكر ولا منكر عليهم السلطان ولا منكر عليهم السلطان مثلا او المنكرات التي لا يراها سلطان لكن العالم يقدر على تغييرها ولا يترتب عليها مضره العالم لا يقدر على تغييرها الا في اسرته ان كان يستطيع ان يؤدب الابن ويؤدب الزوجه ويؤدب من هو تحت يده اما الناس فانه لا يخول له الشرع ان يؤدبهم ولا يعذرهم ولكن له اذا لم يترتب على غلظته وزجره لهم اذى فعليه ان يغلظ لهم في القول ويغلظ لهم في النصيحه ومع ذلك هو في حدود نصوص الشرع في ابواب الامر والنهي والنصيحه الا اذا خول له السلطان ومكنه وامره ان يؤدب من يستحق التاديب يعني كقاضي او رجل امن كبير اذا مكنه السلطان من ذلك وكان موافقا لشرع الله فلا حرج يؤدب أما العالم والمفتي والمدرس والإمام والآمر الناهي من الناس لا يجوز له أن يمد يده وهذا يسبب الفوضى ويسبب شفك الدماء فوظيفة العالم معلومة ومعروفة من قديم الزمان ليس له ذلك لا يجوز أن يستدلوا لأن أيام بن تيميه والملابسات التي عاش فيها غير ما نحن فيه في هذا الزمان فلا ينزلون قضايا خاصة بأناس مخصوصين لا ينزلون ذلك على كل زمان ومكان وعلى علماء كل زمان ومكان هذه القاعدة العامة أن للعلماء والمفتين والمدرسين للعلم والناصحين لهم الكلمة والقلم وليس لهم ضرب الخلق ولا تعزيرهم إلا في من تحت أيديهم أذن الله لهم أن يؤدبوهم كالابن الذي استحق التاديب والزوجة كذلك كما أذن الله تبارك وتعالى في ذلك فيكفي من العالم التوجيه السليم والنصيحة المبذولة والأمر والنهي في حدود قدرته بلسانه وقلمه ويكف يده عن الناس هذا سؤال من فرنسا عبر الشبكة يقول كيف نتعامل مع الأبوين إذا كانا يستهزئان بتعاليم الدين فمثلا إذا قلت لهم هذه سنة قال بل حماقه والعياذ بالله وهل اكون اثمه اذا رفعت صوتي عليهما من شده الغضب بسبب استهزائهم بالدين الحقيقه هذا لا يستغرب اولا من اعداء الدين او الجاهلين بالدين فقد يكونوا دخلوا في الاسلام إن لم يكونوا يهودا او نصارا يمكن دخلوا في الإسلام وما عرفوا تعاليم الإسلام والذي لا يعرف تعاليم الإسلام لا يقدر الإسلام حق قدره فيعتبر السنة حماقة وتجد يستهزئ بالدين ويسب الدين ويستهزئ بأهل السنة وبأخلاقهم وسلوكهم فمثل الأبوين الذين يذكر السائل شأنهما من الاستهزاء عليه ان يبذل جهده في تعليمهما وبيان الحق لهما وخطر الكلام الذي هو الاستهزاء بدين الاسلام او بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الخطر ان كان عنده علم ويبين لهم ان كانوا مسلمين الايات القرانيه التي فيها لاعتزاز بدين الاسلام والافتخار به وتقديره حق قدره والنصوص النبويه وان لم يستطع هو فعليه ان يسال عن العلماء ثم يستضيفهم لنصيحه الوالدين وهذا مسلك من مسالك الدعوه والحكمه فيها فهو لا يرفع صوته لانه لا يجدي لكن يبين لهم الحق ويدعو لهم بالهدايه ويكون معهم كما امره الله وصاحبهما في الدنيا معروفا لكن مع الاستمرار في بيان الحق سواء كافرين او مسلمين يجهلان تعاليم الاسلام سؤال واحد سؤال واحد طيب السؤال من فرنسا عبر الشبكه يقول هل يجوز بيع وشراء اجهزه الفيديو والتلفاز للتجاره هذه اصبحت سلاح ذو حدين تستعمل في الخير وتستعمل في الشر فاذا كان الجهاز الغالب عليه الخير ونشر ووسيلة من وسائل الخير فلا حرج من البيع والشراء فيه وإن كان الجهاز الغالب عليه نشر الشر والفساد فلا يجوز البيع والشراء فيه ولا يجوز الشراء ولا يجود استعماله الله أعلم